Bismi Rahmanir rwah, mani rwahi. I u metę dżidu kullu nefsim, me min mahajrim, muchbarowu, me amilet min su, iltewaddulew, annebeine, أمد بعيداً ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. 129. تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول 121. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 124. سرية بعضها من بعض والله سميع عليم 126. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل من Słyszeliśmy o tym, co mówią koledzy, że وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِن